وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا قُلْ رَبِّ أيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أرون ماذا خلقوا من لرب أم لهم شرك في السماوات؟ وما تيناهم كتابا فهم على بينات منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن إن الله يمسك السماوات ولرض أن تزولا ولئن زالتاء نمسكهما من حد من بعده إنه كان حليما عفورة وأقسموا بالله جهذ ما نهمل إن جاءه نذير لا لا من يحدل ما م فلما جاءهم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا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 فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحُوِيلًا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 ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يوخرهمون